اهلا ل ق ا ر ة تقدم مع ا م و س ي ق ى أ ه ل بكم أ ي ه ا ا ل أ ص د ق ا ء ولقاء جديد مع الموسيقى ومازلنا أ ص د ق ا ئ ي مع المشوار الفني لعمار الشريعي عندما حصل عمار الشرير على ا ل ث ا ن و ي ة ا ل ع ا م ة التحق ب ك ل ي ة ا ل أ د ا ب قسم أ د ب إ ن ج ل ي ز ي ولم يستطع خلال دراسته ا ل ج ا م ع ي ة م م ا ر س ة هوايته ا ل م و س ي ق ي ة إ ل ا في حفلات ا ل د ر ا س ة وتخرج من الجامعه عام 1970 وانضم إلى الفرقة ا 1970 إلى ل ذ ب بقيادة ي ة صلاح الروم ك عام ف على آلة الأكورجون ل د الأصدقاء ة ثلاث ألحانه سنوات أيها الأصدقاء من لنستمع إ ل ى ا ل م ق د م ة الموسيقيه ل أ غ ن ي ة بلد الحبايب والتي غنتها و ر د ة وهي من كلمات عبد الرحمن ا ل أ ب ن و د ي شكرا لكم أ ي ه ا ا ل أ ص د ق ا ء وشكرا لمحمد السيد من ا ل ه ن د س ة ا ل إ ذ ا ع ي ة وغدا نلتقي مع الموسيقى الإعداد نجلاء نلتقي مع شومان ه